طه ما انزلنا عليك القران لتشقى الا تذكره لمن يخشى تنزيلا مما خلق الارض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى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 اتَّكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلِمَ نَارًا هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نودي يا مُوسَى أنا ربك فأخلان عليك إنك بالوان المقدس طوا وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري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 وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ الْقِئْهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُوا الْعُقَدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَمُ قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَاونَ أَخِي أُشْتُدْ بِهِ أَذْرِي وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك قنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سخلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أم كما يوحى أن يقذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقيه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو لن وألقيت عليك محبة مني ولتصنع عليك إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فَلَمْ تَنْسَ نِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَى قَدَرِي يَا مُوسَى وَاصْنَعْ تَكْلَفَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اِذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ تَقُولُ لَا لَنَ قَوْلًا لَيِّنًا لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ أَوْ يَخْشَوْا قَالَا رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفُطَّ عَلَيْنَا أَوْ أَن يُضَلَّ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى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 فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا الذي الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ باتيان شتى بنو ورعوا ان عامكم ان في ذلك لايات لولي انها منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تاره اخرى ولقد بسحر مثله بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن وَلا قدَ أأَ الرن مآياتاتِنا قُلنا فَكَلَّ بَوأَضَ قلَ جِتَناَا للتُخ جَنا مِ مِأَوضِنَا بِسِحكَيا موس فَل نَأتيًاَّكَ بسِحرم مِث فَجعَبَينَناَا وَبَنَكَ مَوعيدَ الل نُخلِفُ مُونَحن مَكَانَ سُوا قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ النّاسُ ضُحًى فَتَوَلّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى قَالَ لهم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 قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحر ما ويذهبا بطريقتكم المثلا فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلا قَاوا يَمُ سَائِمَّ أَنْ تُلْقَ وَإِم م أَن نَقُونَ أَوْ وَلَمَن أَلَق قلَبَأَلقُ فَإِذاَا حِبَُهُم وَعَصَيّْ مِنْ خيُيَلُ إلَيْهِ مِن سِحَرهِمْ أَنَّ لَا تَسَّع فَأَوْجَسَ في نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَى قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا ما أصنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا بربها ونبيها قال آمنتم لَهُ قبل أن آذن لكم إن انه ولك بي ركم الذي علمكم السحر فلا اقطع ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذع نخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقا قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما أنتقا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايا حتن عليه من السح والله خير وابقى انه من ياتي رب مجرما فان له جهنم فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن أته مؤمنَ قد فأولئك فأولئك لهم جنات عدن تجري منِ الصحات فَأول أولا إكَ لَ مُدج الععول جََّ تُعَدٍ تجر مِ تحقِ الأنا خالدين في وَذللك جزَ ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم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 كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَلَا تَطَغَوْا فِيهِ فَيَحِلْ عَلَيْكُمْ وَضَوِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَوِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا تَنَزَّلَ وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قَالَهُمْ على عَلَى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَهْضَا قَالَ فَإِنَّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ السَّامِرِي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 قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّابِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَضُرُّ إِلَيۡهِم قَوۡلُهُ وَلَا يَمۡلِكُ لَهُمۡ ضَرّٗا وَلَا نَفۡعٗا وَلَقَدۡ قَالَ لَهُمۡ هَٰرُونُ مِن قَبۡلُ يَٰقَوۡمِ أما فُوت تُ بِه وَإِن وَغبَْتُُ الرحم مَ فَتَّبعون وَأَوْط أَمريِي قونول النَّذَ رحلَعَكِ ف نَ حَ يَووجِعَ قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا الا تتبعاني اف عصيت امري قال يا بني ما لا تاخر بل ولا براسي شي أن ت قلا فبط غين بني الص إ ولم توب ب قري ق فما فطوك سميري ق بصوت بما لم بص ب ف قضض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 وَظُرُ إِلَ إلَهِكَ الذيذ وَالْتَعَلَعَكِفََّ نُحَرِ قانلَ نُحَرِ قَ النَّْمثُمَّ لَنَسِفَنًا النَو فِي الين مِنَ الصفَ إَِّ ماَا إلَأَم وََملَذلَ إِلَ ل إَِّهُ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا كَذَٰلِكَ كُنَّا قَوْمًا عَلَيْكَ مِن أَنبَاءٍ مَّا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنَ الْلَّذِٰنَ ذِكْرًا مَن أَعْرَضَ عنه فإن يَحْمِلُ يوم الْقِيَامَةِ إِذْرَ خَالِدِينَ فِيهِ وَالسَّاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا يوم يوم يوم فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ صُرُّوا وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُلْقَا إِذْ تَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا بِثَمٍّ إِلَّا عَشْرًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طريقة إن لبثتم إلا إِلَّا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ إِنَّ سِقْفَهَا رَبُّنَا سَفَهَ فَيَذَرُهَا طَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتْبَعُونَ أصوات وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوب وعنت الوجوه حي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هرما وكذلك أن وَنَزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَمْقُ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 سجدوا لآذم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آذم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجن نقما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرا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 وَطَافِقَا يَصِفَانِ عَلَمَا مِ وَرَقِ جَن نَ وَعصَدَمُ رَمَبَ فَغَوى فُم جِدَبَ رَُّ فَتَابَ عَلَْه وَهَدَا قَا بِطَ مِ جَمَ بَعْضُكُمْ لِبَام إ النادُ فَإ ما يأدينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قَالَ رَبِّنِ مَحَشَرْتَنِي أَعْمَا وَقَدَ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى وَكَذَلِكَ نَجْزِيْنَا أَسْرَفَ وَلَهُ يُؤْمِنَ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 وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَطَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ رِزَافًا وَأَجَلٌ مُسَمَّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آهَا عَلَيْكَ لِتَسْبَحَ وَأَطْرَفًا فَنَهَارًا عَلَّقْتَ تَوْضًا وَلَا تَمُتُّنَّ عَلَيْكَ إِلَٰهًا با مَّتَّعَنِ بِأَزْهَارِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِنَا هُوَ فِي وَارِذْكُرْ رَبَّكَ خَيْرًا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْهَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَقِبَةُ لِلْتَقَوَى وَقَالُوا لَوْ لَا بِآيَةٍ مِّرْ وَبِّهِ أَوَلَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةُ مَا فِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَلَوْ أَنْتَيْنَا أَهْلَكْْ نَهُمْ بِعذاَابٍِ مِمْ مِنْ قَبِله لَ قَُ لقالوا لَ قَاوا رَبْرُ بَنَا لَْ لَا أَوْ سَلْلتَ ليْناَا وَصُول